بسم الله الرحمن الرحيم ألكم تكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم بل ترونها عن اليقين، ثم لا تسألن يومئذ عنهم.